شبيهك بدر الليل بل أنت أنوار ووجهك من ماء إن الملاحة يقطور فيازينة الدنيا ويغايت المنا فمن ذا الذي في مثل وجهك ينظرون فما ولدت مِنْ من صلب آدم ولا في جنان الخلد مثل فأوَالُهُ شَمْسٌ وَثَانِيهِ كَوْكَبٌ وَثَالِثُهُ بَدْرٌ مُنيرٌ مُدَوَّنٌ شَبِيهُهُ كَبَدْرِ اللَّيْلِ بَلْ أَن تَأْنُوَارُ ووجهك مما إن الملاحة يقطور وربعك كافور وخمسك عنبار وسدسك يا قوت وبقيك أصابعك خمس خمس تخبرون، وذلك بالقصد والإشارة، فالينظرون. شبيهك بدرو الليل، بل أنت أنوار، ووجهك مما إن الملاحة قطور. فسبابته الصديق والفرق وسطى وعثمان بن صير والخنصير الأيدر والإبهام ختم المرسلين محمد وما ذاك إلا وما ذاك إلا نبي مطهَّو حبيب رسول الله والبيت قلب والبيت ودينه من الأديان أعلى وأفخر شفيع شفيع رسول الله والله غافر فلا رب إلا الله والله أكبر شبهك بدر الليل بل أنت أنوار ووجهك مما إن الحلا ووجهك مما إن الملاحة